إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تخو تكاد تميز من الغيظ كلما أنقي فيها فوج سألهم قدرتها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 الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وكلوا بالرزق وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من ما اي ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان كثير اولم يروا الى الطير فوقهم صفا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غروه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك إذقه بَل لَّجُّوا فِي رَذِفِهِمْ وَنُفِرُوا أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ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 قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من مو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم Mas